وَلَ رَبِّ إ وَهَنَ العظُّ مِنّ وَشْتَلَ اللهَّْ سُ شَيْبَو وَلَمْ أَكُم بِدُعَائِكَ رَبِّ شَطِيَ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 يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا 124. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا 125. قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 117. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 118. يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 119. وحنانا من لدنا 117. وكان تقيا 118. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا 119. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 قَالَتْ إِنَّ يَكُونُ لِي غُلَاهُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا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 فإما تر إن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد 114. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا 115. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذابهم من الله ماني فتكون للشيطان وليا قال ارغب انت عن الهتي يا ابراهيم لا لم تنتهي لارجمن 117. وهجرني مليا 118. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 119. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عساء لا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 117. واجعلنا لهم لسان صدق عليا 118. واذكر في الكتاب موسى 119. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 110. وناديناه من جانب الطور الأيمن وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ أَرُونَ نَبِيًّا وَذَكُرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريات ادم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا يَتِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سجدا وبكيا فخلف من بعد فالذين اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فؤلاء يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا 111. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا 112. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 117. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا 118. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا بَلْ رَبُّكَ لَنَحْصُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جثيا 113. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 114. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا 115. وإن منكم إلا 119. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 117. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 118. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا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 117. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 118. كلا 119. سيكفرون بعبادتهم 117. ألم تر أن أوسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا 118. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا 119. يوم نحشر المتقين إلى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 صَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدًا وكم لك ناقة قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا